وَالْكُرُوُونَ إذْ أَنْتُمْ قَلِيلُونَ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيِّ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَيِّ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاتُكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَيْكُمْ تَجْكُونَ يَا أَيُّهَا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 قد سمعنا له نشاؤل قلنا قالوا قد سمعنا له نشاؤل قلنا مثل هذا إن هذا إلا أتقير له علينا وإذ قالوا لهم إن كان هذا هو الحق من Terima